അല്ലദീനയവഹി സ ഇം മഹുന്ന മ മഹതി മഹുന്ന ഉം മഹതിഹിം ഇൻ ഉം മഹത്തുഹും ഇല്ലല്ല ഇവലഹു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 ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَن يَتَمَّسَّ ذَلِكُمْ تُعَظُّونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَن يَتَمَّ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 فَرَسُولُهُ كُبِتُوا كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ اللَّهُ جَمِيعًا فينبئهم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ الله وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ശൈഷീദ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 ويتناجون بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول واذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله ويقولون في انفسهم ولولا يعذبنا الله بما نقول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 اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ لَّن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَٰئِكَ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 ഹിസ്ബു ശൈ ത്വനി അല ഇ ഹിസ്ബൈ ത്വനിൽ ഇല്ല ദുഹ دون الله ورسوله اولائك في الاذلين كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يواد دون من حد الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولى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 ഹബുല്ല അലഇ ഇൻ ഹബബൽ മുൻമുഫലി ഹൂ